قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا وما يتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فهذا درس من دروس أصول التفسير في الخواتيم حتى نكون قد أغلقنا ان شاء الله تعالى درس هذا أو درس آخر أغلقنا كتاب أصول التفسير ونستطيع أن نجري فيه اختبارا ومن ينتهي من الاختبار يرشح لتدريسه أو يجاز أو أي, إخوة أي شيء كما يراه إخواننا على أن نبدأ إن شاء الله الدرس القادم في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن في هذا المكان إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى ونستعن نكون وفرنا عددا من النسخ للمتابعين إن شاء الله أما عن الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى فالامثال في القرآن تكررت وتكاثرت أيضا هي لا أقول استحوذت على شيء كثير من الكتاب العزيز نعم عدة صور ضربت فيها الأمثال في القرآن الكريم وكما قال بعض السلف إني أمر على المثل من كتاب الله فلا أفهمه فأتأسف على نفسي لأن الله قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا احيانا يضرب المثل للتحذير من فعل شيء يضرب المثل للحس على فعل شيء يضرب المثل لبيان عقوبة شيء أحيانا يكون ضرب المثل صريحا في أنه مثل واحيانا لا يذكر ذلك كما سمعتم في الآية أي يحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فلم ينص على أنه مثل إنما هي فقط انما استفيد التمثيل من الآية الكريمة استفيد ضرب المثل من الآية الكريمة احيانا مثلا يأتي المثل في صورة أخرى فالله سبحانه يذكر المحسنين من الأنبياء يذكر نبيه موسى عليه السلام فيقول ولما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فهذا مثل باعتبار المفهوم منه كذلك يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وكذلك نجزي المحسنين غير نوح عليه السلام تذكر قصته أو شيء من قصته ويقول تعالى وكذلك نجزي من شكر فهذا نوع من أنواع الأمثال أيضا ولم تكن صريحة في ضرب المثل حان يأتي المثل كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار صريح في أنه مثل مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في في زجاجة لكن أحيانا يأتي في صورة ليس بصريح أنه مثل أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما فيفخرها البعض في أداد الأمثال فالأمثال قد يأتي المثل صريح في أنه مثل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقد لا يكون المثل بذي الصراحة إنما إشارات إلى أنه مثل يتوسع العلماء في تفسير الأمثال وتوسعتهم تكون مرضية في أطر وضعان علماء إجمالا أولا أن يكون شرح المثل شرح المثل الذي أو شرح الآية التي فيها المثل مندرج تحت القواعد الكلية للشريعة لا يخرج في شرح المثل إلى إطار خارج القواعد الكلية للشريعة ثانيا أن تتحمله ألفاظ الآية المذكورة الآية المذكورة تتحمل الألفاظ التي شرح بها الشارح زاد البعض قيدا ان يكون سمق في الشرح من غير من العلماء وهذا الاخير لم يعتبر كثيرا لأن الله قال وما كان اطورا بك محذورا والصحابه رضي الله عنهم اختلفوا أحيانا في شرح الامثال فالاطر التي تفسر فيها الآيات المتعلقة بالامثال منها أن يكون الشارح لم يخرج بشرحه عن عمومات الشريعة ولا عما تقتضيه الفاظ الآية الكريمة ولا على ما تقتضي الفاظ الآية الكريمة هكذا ذكر بعض اهل العلم وفي الحقيقة يتوسع بعض العلماء في شرح المثل توسعا كبيرا وترى من العلماء من يوجز كثيرا في تفسير الايات المتعلقه بالامثال وهذا عطاء ربنا سبحانه قد يرزق شخصا فهما واسعا وقد يحرم شخص هذا الفهم وقد يعطى شخص وقتا فيستفيض فيه مع صفاء ذهنه في استنباطات من المثل واخر لا يمن الله عليه بوقت ولا بصفاء ذهن لاستخراج الفوائد المتعلقة من المثل وكثيرا ما تضرب الأمثال لبيان وحدنية الله سبحانه وكثيرا ما تضرب الأمثال في التوحيد على وجه الخصوص فعلى سبيل المثال قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فيقول علماء ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون عبد من العبيد يملكه عشرة من السادة عشرة من السادة اشتركوا في شرائه تصور أن العبد مثلا بألف جنيه كل واحد منهم دفع مائة جنيه في هذا العبد. فأصبحوا العشرة شركاء في هذا العبد العشرة هؤلاء متشاكسون مختلفون بينهم نزاع فنزاعهم سيحل له على, على هذا العبد لماذا؟ واحد من العشرة سيقول له اذهب إلى مكان كذا اذهب إلى القاهرة والثاني يقول له اياك ان تذهب إلى القاهرة والثالث يقول اذهب إلى المنصورة والرابع يقول لا تذهب الخمس يقول اجلس السادس يقول قم السابع يقول كل كلما أطاع واحدا ضربه التسعه الآخرون كلما أطاع, كلما اطاع واحدا ضربه التسعة الآخرون فمضروب على الدوام وغير مشكور على الدوام لا هذا يشكره ولا ذاك يشكره ان اطاع واحدا لان بينهما تشاكس العشره كل سيضربه فهو مهان على الدوام هل هذا يستوي مع شخص يملكه سيد واحد يقول له فعل فيفعل فيثاب اترك فيترك فيثاب وهكذا الالهه المعبوده مع الله واحد يعبد عده آلهة يعبد صنما يعبد جنا يعبد شيطانا يعبد هوى يعبد عدة آلها وشخص أسلم وجهه لله ومحسن يسمع ويطيع لله هل يستوي من أسلم وجهه لله ومحسن مع شخص تشعبت به الطرق وتنازعته الشياطين واستهوته في الأرض حيران فهذا مثل في بيان سلامة وأمان الشخص الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وبيان أيضا لضلال من عبد مع الله الهه أخرى فهذا مثال لتوحيد الله مثال لمن يدعو غير الله سبحانه وأن المدعو لا يستجيب المدعو من دون الله لا يستجيب أبدا ضربت هذه أمثلة متعدده في الكتاب العزيز قال الله سبحانه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباصط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ شخص واقف امام الماء يقول له يا ماء اطلع اريد ان اشربك يا ماء عطشان يا ماء اطلع لي يا ماء الماء لن يصعد اليك ابدا ادع ما جئت أن تدعو ولن يصعد إليك الماء إلا إذا تيت بشيء تختلف به لكن واقف باصت إليك تعالى أنا بحبك عشان أريد أن أشربك كل هذا سعي في ضلال ولا يجدي بشيء كما قال تعالى والذين يدعون من دونه الذي يقف أمام الصنم يا عزة يا منى الولد مريض ادع ما جئت أن تدعو لا يستجيب له بشيء إلا كما يستجيب الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع هذا مثل أيضا للذي يدعو غير الله وأن المدعو من دون الله لن يستجيب لك أبدا أيا كان الأموات الأصنام الأحجار الأشجار الجن غير ذلك كذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذه الاله المعبوده التي تعبدونها من دون الله وتسالونها من دون الله لا تستطيع خلق الذباب ولو اجتمعت كلها لخلقه وإن يسلمهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني إذا الألهمها حلوة والزباب خطف شيء هل تستطيع أن ترد هذا الذي خطفه الزباب لا يمكنك أن ترد شيئا فلما تسألها ولا تستطيع زبابا وأحقر الأشياء من وجهة نظريكم وإن الزباب أخذ منها شيئا لا تستطيع أن ترد أو أن تسترد من الزباب ما قد أخذها فكثير من الأمثال تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى تتعلق بتوحيد الله سبحانه وأكثر الأمثال في الكتاب العزيز دل على التوحيد إما على توحيد الإلهية وإما على توحيد الربوبيه أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت ردقا ففتقنهما افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فكلها أيضا أمثال لأنها تحص على النظر إلى السماء ومن ثم الاستدلال على ربوبية الله سبحانه وتعالى فأكثر الأمثال التي ضربت في القرآن أكثر الأمثال التي ضربت في القرآن لإثبات وحدانيه الله سبحانه لإثبات قدرته سبحانه وتعالى لإبطال الالهه المعبوده التي عبدت مع الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ضربت أمثال في مقامات أخرى للتنفير عن أشياء أو للحث على فعل أشياء خاصة فيما يخص حملة العلم الذين لا يعملون به وذلك لأن اللهود كانوا متواجدين على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وكانوا حملة للعلم لا يعملون به فتساق لهم أمثلة أمثال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا الذي لا يعمل بعلمه كحمار يحمل كتب ومجلدات على ظهره ولا يفقه ما فيها ولا يعلم ما فيها ولا يعلم ما فيها سل آخر في هذا الباب واطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها خلاص يا شيخ ما تجل النجم واطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى قوله فمثلوا كمثل الكلب فايضا أمثلة ضربت أتأمرون الناس بالبرد وتنسون أنفسكم وأنتم تنتون الكتاب افلا تعقلون ولم يكن صريح في المثل إلا انه يعطي نفس نفس المدلول الذي أعطاه المثل لكن كما أسلفت أكثر الامثال المضروبه في الكتاب العزيز لتوحيد الله سبحانه وما مثل الذين كفروا كمثل الذي يناق بما لا يسمع الا دعاء ونداء يعني الكافر الذي ينادي الصنم كواحد ينادي بهيمه يقول للبهمه امشي يا بنت كذا الله يفعل بك كذا ويشتم في البهيمه بكل انواع الشتائم كما يفعل السف... السفهاء ينادي البهمه امشي يا بنت كذا يقلع عن كذا ويسب البيان مش فاهمه حقا الواحد بصوت فقط سمع فقط صوت ولا تميز ما يقال له واحد عمل دوشه يعني الملخص واحد عمل دوشه وجالس يتكلم ويقيس ولا تفهم اي شيء الا وش وش بهذه الطريقه واحد بيوش في ودني ماذا يريد خلاص ممكن تمشي يمين تمشي شمال تقف لكن لا تفهم شيئا مما يقال لها فكذلك الأصنام أو كذلك الدع الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى والمدعو من دون الله أيضا فكثيرا ما تكرر الأمثال ضربت بعد ذلك يعني كما أسلفت أكثر الأمثال المضروبة في الكتاب العزيز لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى ولإثبات قدرته ولإثبات ربوبيته أكثر الامثال دل على هذا بعد هذا أمثال لمنافقين نقضوا التوحيد بعد أن تلفظوا به وهي ثلاثة أمثال جديرة بأن تشرح لأنها ذكرت في ثلاث مواطن من الكتاب العزيز ذكرت في البقرة ذكرت في الرعد ذكرت أيضا في صورة النور مضمونها في صورة النور وبعضها في صورة الحديد والتي سميها العلماء أمثال نارية وأمثال مائية في صورة البقرة مثل هو قول الله سبحانه وتعالى مثلهم أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوريه وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثل المنافقين هذا المثل النار الاول كمثل الذي استوقد نارا اضاء نارا اشعل نارا يستضيء بها في الظلمات فلما اضاءت ما حوله راى الاشياء من حوله بالنار فجأة ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم فمن قال لا اله الا الله أنارت له أنارت له قلبه تميز الحق من الباطل أنارت له ضروبه ضروب الحق وضروب الباطل طرائق الحق وطرائق الباطل أنارت له لسانه أنارت له جوارحه لما نقضها بنفاق ذهب كل هذا النور منه وأصبح حيران واقفا لا يتحرك قال العلماء لماذا لم يقل الله والله أعلم بمراد نفسه ذهب الله بنارهم إنما قال فلما ما حوله ذهب الله بنورهم بنورهم قالوا النار تجتمل على شيئين إشراق وإحراق النار إذا أشعلتها اقتربت منها بيدك تحرقك ولكنها تفيد فإنها تضيء فالنار حملت إشراقا وإحراقا فلما ذهب الله بالإشراق بنورهم ترك لهم ترك لهم الإحراق فالمنافقون لما نقضوا لا إله إلا الله ذهب النور وبقي وجه الضرر فهو في الظلمات لا يدري إن مشي قد يقع في النار إن, إن سار في الطريق قد يسقط في النار لأن النور ذهب وبقي وبقي النار أخذ العلماء من قوله ذهب الله بنورهم قالوا لم يقل الله سبحانه ذهب نورهم إنما قال ذهب الله بنورهم قالوا انتفت عنهم معية الله فلم يعد الله معهم لم يعد الله ينصرهم ولا يؤيدهم ولا يحفظهم فذاب فذهب الذاب الله بنورهم اختلف عن ذهب نورهم اختلف عن ذاب نورهم لانتفاء معية الله سبحانه وتعالى عنهم تلك المعيى التي قال الله فيها إن الله مع المتقين إن الله مع المحسنين إن الله مع الصابرين وهو يتولى الصالحين كل هذه المعيه ذهبت عنهم فهكذا المنافق الذي ضيع نفسه وأصبح في ظلمة بعد أن نارت له الطرق بعد أن كلمة لا إله إلا الله طرق فهو في الآخرة أشد ظلمة ففي الطريق في, في الطريق يوم القيامة إلى الصراط والناس في طريقهم للمرور على الصراط وكل أعطي نورا كل أعطي نورا على قدر إيمانه كل من قال لا إله إلا الله يعطى نور على قدر ايمانه وكل المتجه الصراط الذي وجز جسر جهنم ليجتاز هذا الجسر في الطريق والكل مسرع بنوره الذي آتاه الله اياه ينور له الطريق فجاه تنطفئ أنوار أقوام تنطفئ أنوار أقوام وأمامهم جسر جهنم كيف يمشي على الجسر وقد انطفات الأنوار التي كانت تضيء لهم فحينئذ المؤمنون وكما كانوا يسألون الله الثبات في الدنيا يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك في الآخرة يقولون ربنا اتمم لنا نورنا تمم يا رب لنا النور حتى نمر على الصراط أتم لنا نورنا فيتمم الله له النورهما يمرون على الصراط المنافق انطفأ نوره فانطفأ نوره ماذا يصنع ينادي آل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم فيقول اهل الإيمان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا اذهبوا إلى, إلى حيث كان النور يقسم فالتمسوا نورا هناك في مكان توزيع الأنوار يرجعوا يلتمسوا نورا لا يجدوا نورا ذهب الله أيضا بنورهم فياتون مسرعين كي يدركوا أهل الإيمان قال تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمه وظهروا من قبله العذاب فهذا تفسير إن المنافقين يخادعون الله ووخادعهم الآيات ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فيكن ليتهم ما قالوا لا إله إلا الله ونقضوها فقد وقعوا في الدرك الأسفل من النار قالوا لا إله إلا الله ولدت لهم إشراقا وإحراقا فذهب الله بنورهم وبقي لهم الاحراق الذي تسببوا لأنفسهم فيه إذا انتقلت إلى مثل هذا المثل في صورة الرعد تقرأ قول الله تعالى أو نكمل المثل الماء الذي بعده حتى يتضح المثلان المرتبطان ببعضهما في صورة البقر أيضا أو كصيب من السماء في ظلمات وراد وبرق في ظلمات وراد وبرق شب المنافق بصاحب صيب من السماء منافق قال لا إله الله ثم نقضاها كشخص رأى صيبا في السماء الناشئ الذي يوشك ان ينزل ماءه الى الارض فينزل المطر ضعيف البصيره يقول لماذا نزل هذا المطر يوسخ لنا الارض يجعل الملابس تلوث بالطين السيارات تنحرف يمينا وشمالا اذا راى الظلمات حظه من الصيد الطين والاتساخ حظه من الصيب الصواعق قايف من الصواعق يقول ليه المطر ما ييجي لماذا البرق نقش على أبصرنا من البرق كذلك يرى الظلمات مع, مع, مع السحب يرى ظلاما يقول الصيب هذا ما نجني منه ماذا نجني من الصيب نجني ماذا نجني الطين الذي تتلوث به الأرض نجني توسيخ الثياب نجني الراء البرق الذي يكاد يقطف أبصارنا نجني الظلمات فيتمنى أن لا يأتي الصيب يتمنى أن لا يأتي الصيب المؤمن يقول لا إذا لم ينزل الصيب ماذا نصنع الأنف استهلك البعيء متتلف الأولاد يموتون جوعا فالمؤمن قوي الإيمان نافذ البصيرة يسعد بوجود الصيب يسأل الله خيره ويسأل الله أن يصرف عنه شرا فالمؤمن حظ من الصيب الماء النافع الذي يحيي به البلاد ويحيي به لاباد نزل هذا على القرآن الكريم أن المثل المضروب لموقف آل النفاق مع التكاليف الشرعيه فإذا جاء المنافق يسمع آية القرآن مشبه بالصيب القران شبه بالصيب مثلا ما ثناء الله به من الهدى والعلم كمثل مثل غيث اصاب ارضا فالقران مشبب بالصيب ياتي الى ايه الجهاد يقول اجاهد ماذا التكليف اجاهد اقتل المراه تتزوج من بعدي الاولاد يتبو راسي تكسر في الحرب فزع وإزعاج وينسى ما أعد في جنات النعم للمجاهدين وينسى أن الله يدفع بالجهاد أذى الظالمين المجرمين يقرأ آيات الحج حج يقول وانت لا يقصبني أذى بالعرفات أضيأ أموالي أنام مع رتم تكاد أن تنكشف في مزدلفة الزحام شديد والطيران شديد والأسف والفلوس المدفوعه وأفارق زوجتي وبيتي هذا حظ من ماذا من تكليف كالحج ينسى ما وراء ذلك من مغفرة الذنوب من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ينسى هذا الفضل الوارد في الازل ورفعه الدرجات واداء حق الله سبحانه وهكذا الصيام اصوم كتب عليكم الصيام جوع وعطش وريحه الفم حماش طيبه وامتنى من جماع الاهل والاولاد يعذبوا هل غصبني على هذا وينسى الريان الذي اعد للصائمين وينسى التقوى التي تحل بالصائمين فمثله من القران كمثل المنافق مع الصيب المنافق يحظه من الصيد ظلمات ورعد وبرق المنافق كذلك حظ مع القرآن ظلمات ورعد وبرق يأتي تأتي الآية منيرة مشرقة محذرة فظنوها برقا يكاد أن يخطف, أن يخطف بصرا الآية نيرا الآية نيرا ومشرقة يستفيد بنوريها آل الإيمان وغمض عنه كما قال القائل خفافيش أعمى النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم فالآيات النيرات يظنها برق سيختف بصرة الآيات المخوفات يظنها رعد كما قال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صايقة مثل صايقة عاد وسمود يجلس خائف كما يخاف صاحب الصيب من الرعد الذي يأتي يحسبون كل صيحة عليهم تنزل الآية خاف أن تفضحه وأن تكشف ستره. فالتوسع في هذه الأمثال يفيد غاية الإفادة قد توسع العلامة ابن القيم شرح هذه الأمثال وتوسع غيره وكان ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب يركز الجواب ما أعطائه المدلول ما أعطائه المدلول رضي الله تعالى عنه واستنبط ابن عباس من قوله إذا جاء نصر الله والفتح استنباطا حسنا انه ليس بصريح في أنه مثل قال الآية نعت إلى النبي أجله أخبرته أنك ستموت يا رسول الله استنبط ذلك من, من أن الاستغفار يكون في ختام الأعمال فكذا لما أمر النبي بالاستغفار دل ذلك على اقتراب نهايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأمثال قد يتوسع فيها أكثر الأمثال مضروبة لإثبات وحدنية الله لإثبات قدرته لإثبات بطلان الآلهة المعبوده مع الله أمثلة ضربت لحملة العلم غير العاملين به أمثلة تشبيهية ضربت للمغتاب، للمغتاب أمثلة ضربت كما أسلفت لبيان إحياء الله الموتى، اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم تنوعت الأمثال ومن أحسن ما كتب ما عدم استقصائي في الباب أيضا. كتب العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب وبالامكان ان يجلس باذن الله شخص آتاه الله علما صافي الذهن متخفف من الذنوب ملما بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام مع الكتاب العزيز يستنبط اجمل الاستنباطات من الامثال التي ضربت في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أجمل تلك الأمثال الأمثال المضروبة للقلوب التي دخلها الإيمان كالمثل المذكور في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة مثال وكل الأمثال في غاية الحسن مثال فيهات الحسن يستنبط منه الشخص كيف يحافظ على قلبه نقيا سليما طهرا وكيف يكون قلبه تجاه أهل الإيمان وكيف يكون قلبه تجاه أهل الكفر واهل الشقاق والعناد حتى لا يلبس الأمور ملابس غير ملابسها فإن الله سبحانه ذكر في هذا المثل باختصار الله نور السماوات والأرض قال البعض مفسر بحديث اللهم انت نور السماوات والارض اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ومفسر بحديث حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لنتهي اليه بصر من خلقه وقال بعض العلماء نور السماوات والارض منور السماوات والارض مثل نريد. قال كثير من العلم مثل نوريه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة تكنها كوكب درين يوقد من شجرة مباركة زيتونة فقالوا وباختصار شديد في هذا قلب المؤمن شبه بزجاجة المصباح زجاجة مصباح رقيقة ولكنها من كوكب دري في صلبه، يعني جمعت بين الرقة وبين الصلابة جمعت بين الرقة الشديدة زجاج المصابيح دايما تسقط يكسر بسرعه جمع بين الرقة الشديدة وبين الصلابة الشديدة رقيق وصلب وأبيض ناصع البياض كوكب كوكب دري فهي زجاجة من رقيقة بيضاء وهكذا قلب المؤمن قلب أبيض في أصله ناصع البياض رقيق في غاية الرقة صلب في غاية الصلاة كيف اجتمع ذلك قالوا قلب أبيض رقيق لأهل الإيمان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أن جنة ثلاث رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم فرقة لأهل الإيمان واغفر جناحك للمؤمنين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وكان بالمؤمنين رحيمة ارحموا ترحموا فقلب رقيق رقته الشديدة لأهل الإيمان صلابته الشديدة في الحق وعلى أهل الكفر اشداء على, على الكفار كذلك أسكت الأطفال كذلك صلابة في الثبات على الحق جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فرقه لا للإيمان صلابة أمام أهل الحق عفوا الكفر وثبات على الحق قال العلماء زجاجة المصباح فيها فتيل من الداخل هو الذي يشاع الضوء هو عفوا الفتيل المقدم فكذلك الإيمان في قلب المؤمن، الإيمان في قلب المؤمن يشع من القلب زجاج المصباح يتسخ بالغبار، ذرات الغبار يتسخ بمرور الوقت عليه، فنحتاج دوم إلى تنظيف المصباح. أمتنا في الزمن الأول عن قريب. لم تكن هناك كهرباء لم نأتي بلمبات الكيروسين بلمبات الجاز وكان من ورد الأمهات اليومي يوميا وأنا صغير نأتي بزجاجة المصباح يوميا من الأوراد اليومية للأمهات أن تمسح إزازة اللمبة زجاجة اللمبة تقيم بقطعة قماش أو قطعة قطن تبلها بماء وتمسح الزجاج من الخارج ومن الداخل حتى لا تسود لأنها سودت ستحجب الضوء كذلك قلب المؤمن يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مات مرة كذلك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء كذلك إذا أذنب العبد زنبا نكتت عليه نكتة سوداء فقائنات الأعين توارد على القلب وسخن. غيبة اللسان تورد على القلب وسخا، أفعال الجوارح تورد على القلب وسخا، لذا من أن تنظفه اولا بأول ولا الإيمان الذي فيه لن يشع إذا نظفت القلب أولا بأول خرج الإيمان منه مشعا للأعضاء لليد اليد تتحرك في طاعه الله للعين تنظر إلى حيث يرضى الله سبحانه الأذن تستمع إلى ما يرضي الله الرجل تغطو إلى ما يرضي الله لأن الإيمان خارج من القلب إلى الصدر ومن الصدر إلى سائر الجوارح في الطريق النور أمامك تمشي إلى حيث يريد الله سبحانه في القبر هذا النور يصاحبك بعد أن تقوم من القبر يصاحبك النور وأنت تمر على وانت تمر على الصراث إذا تركت القلب بوسخه وقال اسود كما تسود زجاجة الإيمان الذي فيه النور الذي في المصباح وزجاجة سوداء لم يخرج سيطفأ فتتحرك الصدر يظلم تتحرك اليد في ظلم إذا جئت تتكلم تتكلم كلاما مظلما كلام جاهل لا يرضي الله اليد تتحرك قبط عشواء الرجل تمشي خط عشواء في القبر ظلمات يوم القيامة ظلمات فلا بد من تعاهد القلب والإيمان الذي فيه لا بد من تزكيته بكتاب الله وسنة رسول الله صحيح أن المؤمن يكاد ينطق بالحكمة قبل أن يأتيه الدليل يكاد أن ينطق بالحكمة قبل أن يأتيه الدليل كعمر كان يتكلم بالكلمة محدث ملهم قبل أن يعرف الدليل فات الدليل يوافقه عسى ربه انتلق قن فتأتي الآية اتخذ يا رسول الله من مقام إبراهيم المصلى لو أمرت نساءك بالعجاب أسرى بدر الصلاة على المنافقين يتكلم كلاما ينزل القرآن بموافقته رضي الله عنه فقلب المؤمن على الفطرة الصحيحة ولكن إذا جاء الدليل أصبح نورا على نور، فكذلك قلب المؤمن قلب المؤمن كذلك الزجاج المصباح، تضيء من ماذا مادتها زيت زيتون نقي غاية النقاء صفي غاية الصفاء يكاد يوقد بدون أن تمسه النار فإذا مسته النار كان كما قال تعالى نور على نور وكذلك القلب السليم قلب المؤمن ذو الفطرة السليمة يأتي الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فيزداد ايمانا ونورا وبصيرة والمؤمن يتعاطى قلبه اولا بأول لكن احيانا زجاجة المصباح تصاب ببقع التفن لا يسطح لإزالتها بقعة سوداء شديدة فتحتاج إلى مزيل أقوى كالثوب الأبيض يحتاج إلى كلور إلى مسحوق سيل أحيانا المسحوق الغسيل قد لا يجدي يحتاج إلى كلور مزيل أقوى وكذلك القلب هناك ذنوب تتعلق به مظالم لا بد أن تؤدى إليهم لا تكفي لا استغفر الله فهناك كفارات تزيل الوسخ عن القلب فإذا قرأت الآية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كما قال العلماء وكثير منهم في قلب المؤمن كمشكاتم وهي الطاقة التي في الغرفة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يشع في الغرفة كلها كوكب دري يوقد من شجرة أي من زيت شجرة مباركة زيتونه لا شرقية ولا غربية معتدلة فكذلك تنبت العلماء أن المؤمن أمره وسط لا شرقية ولا غربية يا كان سيدها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور فكذلك المؤمن إذا أتاه الدليل خلبز نور على نور لكن الموفق لهذا النور يهدي الله لنوريه من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ان سألت عن تواجد أصحاب هذه القلوب اين هم هم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تواجدهم أين أبحث عن أصحاب هذه القلوب التي ضرب لها المثل اذهب الى المساجد تجد هنالك في المساجد ليس في الملاعب ليس في الملاهي بل هم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم فممكن تقرأوا البحث المتعلق بالأمثال لأنه طويل هنا من الكتاب والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته